بسم الله رب العالمين العقبه الصراط المستقيم ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعض قال عبد الله <سؤال> تعالى باب طلاق المريض قسم مريض يا حنونسن يا طلاقي سي ايومرقى سحاوي يوم بابي يعني قف في الصبح حنونسن يا ان ضراقه <تصفيق> سي هل يقع عملا مضعي اسم المدعي حدي waxay jiraan murqaas xawayaan qowlka kooban murqaas xawayaan ma dhacayoo wa sida ugu xizmi uu qabo usmaan urafana oo koray madaahib ayyimaat al-arba'a yoon murqaas xawayaan waxay ku leeyihiin murqaas ee sidaas sida heenoo murqaas ma dhacay wa wana wa qaybka midow xaqiiqan talaaqo dhacaya hadii kale ma dhacayo labada qolba jira isku soo duudubo markama dhaxleysa ama isma dhaxleyso qolaha waxay rahiin intee lan minka zawj nigeeruhu intee kale waxaan u ka doosiyay inta saayada cidada intee ka baxaysaa hadda wasiijitamo ninka la gurusan bay markha way dhaxleeyaan wana ibn abi layla iyo muhammad iyo ishaaq salaay qawan qolaha ولا دخل ليس ولو توان بما يسمرته امام مالك اي وليث ايا قواصي عنه قال كنوا خير لا ترثه أصلا ما دخل ليس ما دخل ليس الدخول ولا بعده ام هو المضمون او المانب و ظاهريه ابي ثور اي قول جديد كان مشرفي قدم كلام مرقس وحويان وطلاق وحقوق مرقس وهي دخليسه murqamadahibtas qolana waxay qabaan markaas waxay yiraahaan marka saxow ayaa cidadii intay ku jirto hadii uu dhinto way dhalibay yiraahaan walaasoo umar uu khattabiyo abdullah ibn umar iyo abdullah ibn mas'ud iyo ubay ibn ka'biyo sida qabaan marka saxayso iyo mubayr ibn shubay iyo markaasi kale loo yaqaan ibrahim يا العدوي يا الربيعة بن عبد الرحمن يا طاووس بن قيسان اليماني امام اوزاعي ابن الصبره يا الليث في روايه يا الثوري حمد بن ابي سليمان وহয় كتجين وركا سوا ويا وخان أن انتلونيو دنا انت يعدلو كسوغنتاي دخل لكن عدل يحدي كبخدو دخل ميس قلداسن يراهم هبوا قفرت الملحب في باب الميراث مرقل المريو ومرقا بغض النظر أنا دهك الله أنا مرخاص ضلاغ مردعيا مسما دعي واسا مرقا حتى مرنو دعيا ويا واسده وحدث لي يحياء عن مالك عبد الشهاب الزهري عن ضلحة بن عبد الله بن عوف قال وحور وكان وحوى أعلمهم كويقا بذلك أرنكاس عن نبيه السلامة وكوري بن عبد الرحام بن عوف أيه أن عبد الرحمن بن عوف ضلق وفر امرأة وستنانتيسي البطة تصدح يمورنامي وهو يسون مريض موحن صنعيه فورغف عثمان بن عفان بعد حرسي منه حقيسة بعد انقضاء عدتها إدالي ذين تيقو لي الدماليد اسلامنا بعد حسي إدالي ذين تيقو لي الدماليد مرقا وحدثني أحياء عن مالك آه وحدثني أحياء عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن العرج عبد الله بن الفضل بن عباس بن الربيعة الهاشمية النعره رجل عبد الرحمن نُحر ميزن عثمان بن عفان اي يا ورقه صحوحه حرسي نصا ابن مكمل منك ابن مكمل لورنج درقيسي وان ابن امرقى مكمل بليرهام منك امرقه صحوه يدورقيسي وا الرحمن بن عبد الرحمن بن مكمل المدني الاعشى بلا الهه عبد الله يا عبد الرحمن بسوي ريسان walo marqa oo iskuul qilaabsan yihiin halka waye marqa annan nisaa marqa saw dhalsiye marqa saxawaya nisaa ibn muqbil kaano muqbil ila had marqisi min waxii iseyan ay halka ka siye wakaano xadallaqe hunfiroo maraydu isoo xanuunsanaya way marqa saxawayan oo xanuunkiisa xataa wax culumadu yiraahaan wuxuu sanatan bu سيد عبد الرزاق في المصنف خصوصاري وحدثني عن ذلك أنه الصبيع عام أغلى الربيعة من نبي عبد الرحمن يقولي صوري بلقني وحي سور قال أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سأله اني انا عبد الرحمن المعروف عبد الرحمن المعروف حاسكيسو سالته إلى ويديسه تان يطلقها فقال له حول اذا حدت مدخل حيدو ثم طوقت على ظاهر روضه فاذن لي سوغيسي فلمت خدمين حيدم حتى مرض الله عبد الرحمن الله وحنوسدي حتى مرده الله وحنو صديق عبد الرحام نعوف فلما ظهر المرخيطاه روضه آذنت هو يؤغي سيسي فضلقها وفرع البططة انتي ورمي صدح لي او اما ستضليقات حفظ القضاء لم يكن اينا حين بقية يظهر عليه ان له يساق عليها دوشي من طلاق الدلاغ الطلاقة غير هذا الكيد يعني صدح لي وطميسل اما هل القضاء كفره القضاء ستوا هرصانيت بها هذه واحكا لو ما هرصانيه معنها ايو خرسناي واسود معنا او تضليق تمام حب الطلق او لم يكن اوناهن بقي اكيد وخري له اسغا عليها غو ددشيدا من الطلاق طلقها حقوقا غيرها غير كيد طلقها مو يرهقله وعبد الرحمن بن عوفني ومئد ماريكس مري دونو خنوسني فورثها واخا دحلسي غوذي عثمان بن عفان با دحلسي منه مرقس حويان من دا حجيسا وييرو عبد الرحمان حجيسا بعد انقضاء عدتها ادلليلت قالي دبدد مرقه واي هلكا مرقه بلا غني ان امراه عبد الرحمان ناس واي مرقه هلكا واه واه بلا ما بعد انقضاء العده ولو عدها غير وحدثني عمالك عن, عن حبر صعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان الانصاري بالرها ويما ان نور الله تعالى في كتاب قيص لو يقان تهذيب اللغات تهذيب الاصبه واللغات ما رحمه الله تعالى وحاول جلك كواد صحابه قول يكون صلى الله عليه وهو وشو مرخو كوارخ ما يي معناه لو سيده لو طبدين هو بفضح الحائب بلا خلاف بين اهل العلمي هذا لا فضحنا خلاف لان العلمي اهل العلميه الدحدوده اهل العلم اذا سمع الحديث والتاريخ والاسماء والمرقاديه وهو هلور بويره خبان بالا ده هيا بويره مرخو سيده الشقه و خوره وخبان من يصحفه ده تصحيفنا او فيكسر حقه حديثا كسننيا وهذا غلط بلا شكل ورقة السنواء غلط شكل أمريك وأن سعرنا ما وحوري قال وحوري كانت عندي عند جدي أوقي أكتير سوحاها حبانك الليل أوقي حبان وإلى به ويحيا أوقينه وحبانه امرأة تاني اللبا الضمرة هاشمية من ذيبني هاشمة يو أنسارية من غير انسارية telle hashim waxa la dhigay jiray rayban yahshim tan waxa la dhigay jiray zainab binti rabi'a bin haris bin abdul muttalib ala dhijray sallama xazmi rahimahu allah ta'ala fi kitabihi al muhalla bil ايه اللهم نور رحم الله تعالى يسو كتاب في سن تهذيب الاسماء واللقب وكتاب كسميل جدا ايه مرق وانصحكم كتاب كاسواني خنصاحه وود مرق مركو كاهادلي لم ارى اسمها انا ما جidama ba arag woydi wali lama aro ismaha واي اللهم صلو عليه وعلى تره انصاره marku hadayoo sida yiri ta marku waxa labadaw culmada qaar kunii roxayna minna xaladii jilay zinabato waxa waya suqra minna zinaba al kubra oo la dhijiree mar tartan aya ansareeda ayaa zinabato kubra dhaahay bay ilaahay oo bil aksii cunada qaar ku dina waxay raamay zinaba suqra bay axayid abu bal kasu caad labadooda isaga qabay wa ya fadalqa lansariyyat tir فمارغت بها احد صواه مرتين سنة تون مرتين حلصان صواه مرتين حلصان المهدي سلاحو جليسي ثم هلك عنها وكرنسي ولم تحد من حيادين ولم تحد من حيادين ودوما هو ما يجب وما أعطيه جليسي وما يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب وذلك هو مرة أخرى وذلك هو مرة أخرى فقال بحيادة المرك ara anigu ariso huwa dakhliya wa yalam ahud ma nahidin muddada soo dhan ma nahidin yaqna waxay leedahay ciddadii ima dhamaanba mar hadayna ciddadii ima dhamaan waxaa weeyaa ilaa qowdhalu furay wal mudallaqatu yatarbasna bi anfusihin thalathat quru'in bi waraq wa hay quru' ibana aragba arigu maxaa marka iga guubeysay عندما kama qalin ba ayaa waydhaaysa sara maana arkayba faqalo waxay sidaan aanigu aaday soo wan dakhleya lam ahad mahaydo baytiri marqas waayah ha faxtas faxtasama ta doodii wax isku la tagaan ila uthman ibn affan yaa doodii aad ma na wa lagu furay oo shaqa nuguma lihidi ninkana aniga ma baad hadda wax iska lehe adeer waxaa weeyaanu lugu yine waxaa weeyaan oo adeeryaagu arkin naaso cobeelada tan waxay leedahay laakiin wax xalay fuday ilaa ciddigaba guuleey hun guruxumada iska daayo xayiga aniga waxiga فاختصمت على ضد باسكولتها إلى عثمان من فقضى الله بالميراث الذي حركبه حكومه فلامت الهاشمية كل رب الهاشية رحية عنانتي عثمان من عفان, عن من عفان فقال وحوري هذا كاسي عمله ابن عمك ويعد يرقى مرقص عملك سويا ويعد يرقى علي بن عمي الطالب أي سلح حكومي لسلح عمانة تعلم حدي عمانة wuxuu isagaa sharra noogu la taliyey calena dusheed bi hada silas yaali yaani aleena aanu talab aan lagu haa wuxuu haa yaa calena talabaan talabow haa ino isagaa masaa'ilkan noocana no faaideeyo no soo diray idan markaa waa sidaas u leeyahay way ah markaa isbaahan halka wuxuu ugu hukumeey dhalka wuxuu oo waxa weeyaa hukumku ma aha mudada saddexda qor yaa ma saddexda hay'ad mudada ay soo xilayeen ma aha wax la eegayaa daatada hay'adku inuu yimaada la eegayaa buurayahay nimada qaar qoomida nimadku waxa ay yihiin meel cala haduu iman waayo la wa dhilawa midon baa la sameeyni in ma in la mariyo fiidowat al-ashhur ay marka saxawayaan ee la yiraaho mudadii xayidka ay tirsaneysay ba la eegi laakiin wax wadadaada xayidka la eeg ma haddi la wayo markaa saxawaya mas'aladasi waa mas'alo kulli cunumada ay ku kala dugan yihiin markaa halka mas'ala kale muxuu midka kala u leeyahay علي بن ابي طالب دوحينا عن مدر شك هي في اشفاقه عليها واراده الخير لها ممن هو أف... هو ممن افترض بذلك يعني وحا ويا ما دامه ادارهتي إلى ده كل وح شرعه مره سوا ويا لما... لم لم ما غيو انه حق مو ياري حديثه اسق ادهر oo kala soo saar ah wax soo saaree Al-Imam Al-Bayhaqi fi As-Sunan Al-Kubra buu soo saaray midalka 7 oo uu sidadee ila Abdullah ibn Abi Bakr ibn Buhari awgaana bakr bawo xun nimre aan saareeda oo leeyahay habaan bin munqid habaan khalf tiisa habaan bin munqid leeyahay ayaa Islaan diisi fadayso go waa wax u diiday rabaacaya lugmada inay xaydo samamrada xabaan kadibna waxa xanuunsaday xabaan baa xanuunsaday badana tan dalqaa inta furay kadib 27 iyo 8 furtaan iyo furay yaroosdeliya toban markaas waxa waya أما مرقص حاوية تضابرات مرقص أقول لأن امرأتك تريد واحدون إسان في الريفين فقال لأهلي إحوكي سيب كيري احملوني سوا سكراله لقير عن نحل بلدة مرقص أقول لأهلي إحملوني إحملوا إقالا إلى عثماني قري رضي الله عنه فحملوا إليه مرقص أقيم مرقص أقول لأهلي فذكر الله شعره براتي إسلامي سور كيديم وشعري مرقص أقول لأهلي markaas arina ay dalow la joogey oo wax la joogey markaa usmaan arina ay talib isidnu faabit markaas waxa uu usmaan wuxuu ku labadoodi ma tarayani oo ma arqisi balka wadana markaas waxaan labadoodi ba naraa annaha tarisu in maasa annagu markaas waxa uu waxaanu ila iyado dhaxla ila isawna wuxuu dhaxlayo in maato ay ka hor dimaato faaynaa laysa meel qawaacidillaa dur xi guriyaha fadhi ka mid maaha qadiya islamiyaha mahiyada haytira qawsay islaamiyahu waa weena ka mid maalkow wane laysa meel akbaar wane laysa meel afkaari kamid baa gaba dhani kuwa bikaarada allahuatiy lab yablugna mahiyada haydna gaarin waxayna marqa suxawayan islaam gowar yar oo walixay gaarin maaha maxaa soo xaray gowad ee marqa suxawaya waa mid dawaatul mahid wayan idaladu waa ceddatu alhayd wayan ama marqa ilkal labada hayd dhaxeysa habadato ama hayrataa midka qaa'idaan idii siinayaayeen ka qasbin qaa'iyadaas waxaa weeyaan mar kali mar aya fi baabil hayd leh xuduud iyo xuduud buuleeyahay laakiin dhugriga xuduud male waxa laga yaabaa gaba dhirtay xayado inuu sanbilood ka maqnaado haddana uu yimaado haddana sanado ka maqnaado haddana uu yimaadaa suuga gala waxa marka xadiin laala u markaa dhigu laakiin taxdiid buuleeyahay oo aksar culimayaal iyo jamaahir ahle ilmiga ayaa shan iyo toban kaadoo dhaafaa faasid lagu xukumaya oo gaba dhimis lahan caadadeedu haday ahaan jirtey tadoocisha malkhixo kadibna ay too ka socdo marka intii mudadii uu dhaafay ila aqsal mudda mudada la soo gudbanayso shan iyo toban ka waa la sugaya ila aqsal mudda lagu xukumaya fasid uu yahay dhig mar khaas ah tabiiy u caada wanaagsan dhig xudur uu keero inuu yahay taa waa sida laakiin waxa la ilaawadaa hadda waxa wayaan dhuriga markii laga hadlayo walaa hadda la akstriga la ilaaha oo إن ايرمدبي ظهرك الى لين مددان لبده ظهري ودخايسا وممدان وخدمه ديدا مرقس حيدكا يي ظهرده مددان ظهري حيدكا كبمبيسا اني بدات سالقييابا مرخا وخليه معناه وخد سدا ولهيه حقييبسني يعني حلصنا يحيدي ويداي اي 7 ديلود به حيدو ويداي اي 8 ديلود به الحديث كسوغان حقييبسني ee dhurigu sidiisaa xuduud malaysigu iska badag qara sida daltee marka sax weeyaan waxa jiraa in maadaam wallahu bsalim in dhigu sidaa ba ka guuray oo xayantu kala guuray maadaam wallahu bsalim oo laga yaabo ay markaas laga yaabo gabadhi inay marka sax weeyaan xaysku ka imaan koodiro summadu u fiya habaan marka waxa dhacay habaan markaas waxa lagu soo xiriyo ehelkiisi gabadhinsina ugu qaatay markii waxa weeyaan gurdhaay sida gabadhu buu ka dur bahar islaaha dadanay fiibid aro durba markaa intii way ka tabid kadibna markaa oo ila صح waxayd ayaa iyadoo geeridiisi wax badan ba laga joogin ayaa ka dambayeed kadibna xabbaa hood intii iyada xayd si saddexan gaarad geeridiisi oo ta iyo la gaari أي مرخص حوية أنت فأتدت عدة المتوفى عنها زوجها عندنا وحي تلصتين مرخص حوية أن قبل عدية لقواه الصدوة 14 و واي وحدثني عن مالك أنه صمع بن شهابي زهري ومغلي يقول يصغولي إذا ضلق الرجل منكم الخوفر وراته سنانتيسة ثلاثا صدح بالقوض وهو يصغنا مريض وحنوصنية فإن أترفه وإذا حليس قال مالك حور وإن ضلقها ضغفر وهو مريض وحنوصنية قبل أن يدخل بها أن نقول القرنكور فلمّا قبل أن يدخل بها انت ولغرجل الكور مرخا فلا هو حسنا نسب الصداق المهر خبرتي ولا الميراث ودخلنا وليدها ولا عدة عليها عندنا مالا وإن دخل بها دولغرجلو فما ضل قها وفره فلا المهر مهرتي والصناده كله دمانتي اي هو الميراث ruwaya hadaba halka haduu islandiis safarayso aan u galmoonin wali aanu galmoorin warka hadii uu furo markaas meherun ugu xidhayay arunta noocaas oo kaley khilaafaa ku jiran warka oo ruwayat door a jira markaas waxay ruwayatka buurkoodu waxay sheegeen inay marka meher qadiyo dhammaaystiran iyo inay iyada xalkeedii qaadanayso ciidan lagu leeyahay waa sidaa waxa weeyaan xasan basrii u aqba nabir qabax iyee abi ugeede qabaan waayah allah subhanahu talaqana sawtuna u dhayn waxa weeyaan waa talaaq farrinn baydaha fuqahdiyo ninku xuquuqaa xaradiyaa oo kaliya waxu dhalanarki waayaan ninku xuquuqaa xaradiyaa rawayidallawad waxay lahayn maraxa saxwaan daxalki iyo miidqib wax sugnada cidana male waa qawlu qata abadan rabas qow wasida haday no tala imaam malik u sheeray rawayada saddexadna لا مراثة لها ولا عدة عليها ولا هنسف الصداق قولك أسنا وأقول كتاب رزيبي إبراهيم النخعي أبو حنيفية شافعي هي أكثر على العلمي أو يريه بحالهر تمالي عدنا دوشي دماها من هذا القبركي سلام دیسګاسو خووره قال ماله خووره وين بللقه او فر او هو ایسو نمردون خنوسنیا قبنایت قله به انسو لګلګل کور ولا الميراثو دخل کړه وسنادی ولا عده تعالیها عده نشیل ماها وين دخل بها دوله ګلګل ثم ضلقها او فرها فله المهد من هرکی او سنادی کلو ضمانتی ای ول میراثو دخلکی البکر وصيره ارملده یا بکاردو في هذا انا قال عندنا سيدا سوان وسميهي باوامر داوي حكوت ببابي في متعه الطلاق دلوق مراق مرخص حوي ا متعديسه يقو كملغاقيسا يعني متعه الطلاق وحاله ا داوي المرخي لفظه ا رؤى صحيح ان سيسيو او بالمعروف وكله الى سبحانه وتعالى يلا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن واسدا المرقه حيام متعذن مرقى إوحلسيه مواجبان بسوى الصنة عبدالله بن عمر يا عبدالله بن عباس حسن البصري يا عضابنا من الغبايح جابر الزيد يا الشعبي يا النخع يا زهر الثوري يا, الثور يا شافئ عنه وحير راهن مرقى صحاوي وواجبين راهن مرقى الإمام المالك إيا الليف إيا ابنا بالليلة وحي روى الصنة واجبنا أهار بل كسعون وحدثني أحيى عن مالك أنه بلغ وحسوه أن عبد الرحام أن عبد الرحمن بن عوف طلق إن وفر إمرأة هولي الله يسعى صناتي فمتع بوليدة فمتعه حساء وغرق وغرقه بوليدة, بوليدة أضن وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله إبن عمر أنه كان يقول كيرا لكل مطلقة متك صلافري متعطون إير ورخاحوا صناتكم إلى ويا هلا الا الا الذي ويانا تضلق لفريو ولا قد فرض الله الصداق مهر لو قدره مرقس ولا انطماس ان لا تاوانين فحسبها يا مرقس وخا كفنت ما شيء بركي فرض الله له لو قدري وحدثني عن مالك عم الشهاب الزهري أنه قال وحيري لكل مضلقة من كصولفري متعة من قال مالك وحيري وبلغني وحي سوقاري عن القاسم من محمد بكر الصديق وحي قسوقاري مثل ذلك قول كاسوك له قال مالك وحيري ليس للمتعة ومصنعني متعة عندنا اكتئذة حد وحد معروف وليق أنه في قليلها انتئذة يرئيه ولا كثيرا انتئذة فربلا تعونا وقدر كذا qadar murqaa subxaaw wa yan la isku waafaqsi iyo ma la sheego xad lama aha umur qilaahi subxaana wa ta'aala wuxuu yiriun wa ala al-muqti قفك wa ala al-muqtir qadaruu qafra murqaa isagu taajilka ay رواه وحدثنا بابو طلاق باو ما جاء يقول في طلاق العبد اضلق طلاق عيسى عن مالك عن ابي سنان عبد الله بن ذكوان ابو عبد الرحمن وحدثني مرقس عن سليمان بن يسار حدث الفقهاء السبعه انا النفيع عن اي مكاتل مكاتب او مكاتب او دون مكاتبه وكان لامي سنامه توي سنامه اسمنا زوج النبي النبي حاسك سياس صلى الله عليه وسلم او عبد لما ضن وكانته تحت هوسيسه ابراتن خوين خرقته او خره فضل لقا اثنتين لو طلق والد ابو كفر اسمه عروه داوود وان يراجع انه سو شده فامر النبي نبي حسسكي سيما امره صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان ووتسقو فيسأله صويدي عن ذلك رنكه فلقيه لكلمي عند الدرجه مش عند الدرجه مش الدرجه لي راه اكسيدا ayoo qoola kulmeey marqas maasasta marqas waana midina waxa asxaawayaan ku talaweeyaan darajadaasi waay haa inda darajii ibn xasm laakiin sagoo xuri wa jiraan dalta bisaayka ayoo yiri marqas laakiin waxa way inda darajii marqa ee marqa ulumada qaar ku ومارقة الإمام يا قط الحمي ويأوك له كتاب كيسم معجم البلدان ومارقة البلدان تيكهر الله أمونا بن بحبه بره دوامي المدينة كوغة ربط الله يسكر له أخيرا بيده زيد من الثابت زيد من الثابت قراندي سيسوا هايسته ما هو يديه فابتدراه ويبرتمين جميعا طمان فقاله حيراهن حرما عليك حرام بك النغتي حرام عليك حرام بك النغتي وحدثني عمارك عم الشهابي الزهري عن سعيد بن صيب أنه, أنه, انه نفيع مكاتب وادون ان نفيع نفيع مكاتب وادون مكاتب كانوا لمسلمتهم وسلامتهم كانوا واهلهم بسلامتهم وسلامه زوج النبي هاكسيسه صلى الله عليه وسلم قال له ابراءه امراه جار بفرى حرره حره طليقه لو طلقات فاستفتا عثمان بن عفان وسعودي فقال حرون عليك حرام وكان نقتى مركو حويان يعني لبقى القراض بفقر منك ضنكي منك حرطي نصلح بالقراض وحدثني عن مالك عن عبد الغبيه بن سعيد عن محمد بن إدراهيم بن حارثة تيميين وتيمقرش أن نفع عن مكاتب ما ضنك مكاتبه وكانوا من سلامة إليخ وحدثني عن مالك النافي أن عبد الله بن عمر كان وحا يقولك إلاها إذا طلق العبد الضوء في مرقب وفره امرأة وإسلامتي ستضني قتل فقد حرمذ عليه حرام بيكن قتل حرقة تنكيح زوج غيره إلا زوج ليس قرصة حرقة كان ضهاتي أحر او أمث لما أضوان أهاتي وعدة الحرقة قوان حرقة عدد ذيذنا الضوفر ثلاث حيضين صد حيدويان وعدة الأمثي أضوان تمرق صحويان عدد ذيذنا حيدة طان الله حيدويان وان اكثر اهل العلم من الصدقه القانونيه او عمر وعمر وخدابي وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر والسعيد بن صيبه عطائي عبد بن عثبه والقاسم والصالح يزيد بن اسلم يزود يقتاتيه مالك الثوري الشافعي اسحاقي والثوري اصحاب الراي والقوان روايه لكن محضر الرسولين وخلغه ورقه انه يرى عده الأمة مثل عدة الحرقه هو اسمه عده عمر قاس وانا داود الظاهر وسيد القواه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء آياد وحكاور خمس أكري يقول وحاول إدل الله فري مرقو عاموط الله فري عدوانا وإنه قنقرقا صد أي وحاول حرنا وإنه قنقرقا إلهي ما كلاقاذين كوه الله فري بيري هكلاقاذين بيري سبو داود ذاهري لكن محمد ريشينا حديثي أبو داود أي سور يغير كيء نبي قييري صلى الله عليه وسلم فور الامه حيضتان قواضها هو يا دونتا قرئيد وا لبا خيد حدثني عن ذلك عن عبد الله بن عمر كان هو يقول كيدا من اذن قفق اذن لعبدها دونكيسان ينك حينو غورسوا فالطلاق طلاق بيد العبد الضوان كمرقص حقا عدد يسوك سويحي ليس بيدي غيره قفت رقع عن تيسا كمسونة ومن ضلاقي ضلاقي سكمل الشيء ومحبا فإما أن يأخذ الغجل منك إن وقات المرقص أو أمة غلامه الضوان كيسا أو أمة وليدته فلا جناح عليه يعني حركة الكفيري رحولي مركز سحاوية عبدالله المعمر وحورجني من أذن قفك أفصحة لعبدها دون كيسا أن ينكح أين قرصره فطلاقوا طلاقوا بيد العبد وكسوية ليس بيد غيره قفك لقى عبده سقمصونه أو من طلاقه طلاقه سقمنا شيء محبا ومركز سحاوية يعني السيدكم هدون مركز رؤوا إذنه مركز سحاوية من مركز سحاوية اللهم استعاني مرخا ده مرخا كافوغي كرو اي مرخا قانديسا كو جيلتا مرخا او سيدهدا وسي تكون ما خان karo marxa arunta noo caasan hadon fasid kis ma halan karo waa sida jumuuru saxaaba ay qalaan marxas sida Umar iyo Cali iyo Abdul Rahman Awfiyo ay madana ayba Malik iyo Abu Hanifa iyo Shafi'i iyo fuqaha al-Hijaz wal يالا قول لي الطلاق وحكو جرا بيد سيدي وحكو جرا وايه اللهم استعان لكي جمهورتوا ايا قول كوغا ارغاج حوى وحد الدليل وحديثك ابن ماجه في سننه وصاصاري دار قمنا وصاصاري في سننه وايه حديثك اسامرق الله يقاضنا اياه حديث, حديث الله عن عباس جاء ارغاجلهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سيدي زوجري امته عني السيدي كيغو حوئيه برقاس حوى سيدي اني السيد كيو زوجه لي و خيي غوريي اما وهو يريد و خدونيا ان يفرض قيلو كلا جيي بيني اني و بينه حياه انه كلا جيي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر من مرقيب فولان الخاصه خوريا ايها الناس هيداك ما بال واحديكم يزوج عبده امته مسكين مخوغه غوريا مرقاس خوي يا ادونتي ادونتيسا مخوغه غوريا ادونكيسا لابا ادون ولها لابا حا... ادون ولود اولها بو اسكو غايو ييري ارباليديكوم با اسكو دوي ادينكوم با اسخغي عيد اسكمكي خقتان ثم يريد أن فرق بينه بينه وبينها هذا هو دونيه انو كالا جييو انما الطلاق لمن اخذ بالصاقه ففكا وحا ويا marko horaba mulkiya qaatsa e gabadha kubkeeda mulkiisan ninka asay iskala markha talaqa ibn hazmna fil mahall abu ku sheegay hadith kan maajaha waso saray fi sunanihi raqam hadithiya 2083 kaw daaraqna fi sunanihi bu ku مرقب ورخاس واسده مرقب ويحيوني فيما إياه أخذ الرجل لنقاته أما تغلامه الضون كيسا الضون توقوري أو أما توليدته الضون تيسا الضون تيسا الضون تيسا وآيه وليده معناه وحويا <تصفيق> وطوكال مرشا أمه ولده صمع أغرق أمه ولده أمه ولده لأن المحل هو حر نمضة إياه الضون نمضة هو يد برغاية صمع هو يد برغاية ونحن فلا جناح عليه يد بشيء سماها بحوكه والله يعني هلطا انه كفر و لكن وها وبنان اظن صاد خوله ود قادن قتمنا اظن كا خولي سنور قادن قتا و باب نفقه الامه اظن تمر خاص حويا بيلكيدي باب ييدا ذل قد مرخي له فروه هي حامل و أضلت بالأفراء طلاقاً غجعياً من هذه الأفراء فلا هم في العده لأنها زوجة هذه المرخص حوياً لكن أي أورو هذا هي كورها ها إلهي قرانك وحوري وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم وارقوذيها داي مرخص حويا أورو صاحبيهين وارخاص شيخ خورهم أي أبل فير هذا بقال مالك الحيلي ليس على حرغ من حر الدشي سماها ولا على عبد مي أدوان دشي سطونا لولا سطل قافر مملوكة أدوان ولا على عبد مي أدوان دشي سماها أو طل قافر حرغ تنحر أقوار حرق طلاق بائنا وبائنا ولويت القوض كو قبيئي نفقتوه نفقا لهم عليه وإن كان الحاملن ور بهذا حلهاتها دونسه و الى لم يكن له عليها الرجعه ما خدينا الرجعيه احين او صدخيه تلقوده قمادين اما الدونه دوه لهه لبد تلقوده قمادين ور قوده هي اور marqa halkaas waxaa waxaa xawayan abu xaniif ka dugan isagu xuleeyay beelku waa waajiba nafaqadu oo abu xaniif isagu laakiin xuleeyay mudal qamba gawaado gabigeedu daraaqo mabda'in hanu qaban marqajiyaha صلى الله عليه وسلم الله تعالى ليسى على حرق لنحرض شيء سماه يستردع إنه انه قتان ضلبا لابنه بذكيس إنه انه قتان ضلبه وقفنه جئ أرغا ذيه وخارش كان انه قتان قتان ضلبه وهو عبد قومه والحالة هو يسى قلنا عبد مركز حوية قومه قال اضانو ايهاي آخرين وكاله الميس عبده قال اضانو ايهاي مرقع أن نوغتاهم مطل البيان فقد سيسغلقهم عليه ولا عبدهم ولا على عبدهم أدوان دوشينا ماء هم مرقع صحويا أن ينفق إنو قوضيو من ناري حوليس إنو كقوضيو على ما شيء لا يملك سيده سيد إلا بإذن السيده سيدك سيدك سيدك سيدك سيدك سيدك يعني أبضانك مبنانه إنه حوليه سبحيه إلا بإذن السيده مويدانه كما تصر الفكره لأن تصرغفه مرقا لا يجوز وإيه وإنه يصبح من جملة وحوية يصبح من جملة المالك إستغابة حول عبا كلك مرقبات سيده آه مرقال كا خلاف كو وحكتا ايي هي مسالدو وحايتا ايي مرقاس غو داسيدهد با حديل لافرو خورتا مريد اهي نفقدي مسمى له مسالدو ليس وحيه قوله وحيل اهي نفقدي ولا ذاهي ايي غوردي او غوريده واي وهذا هو مذهب ابو حنيفه وايي وقول ال20 وحي قبان ما يلحن نفقته ولا سكن لها وحيلا ذا أن نفقي بيل لكن سكني إيا قور إيا مرقا سحاويان دقنا شامل ولا ولكننا وحيلا ذاين لها ولا نفقة لها سكني إيا مرقا قور لكن وإلا ذاين لكننا فقد مرقا مرقا مالي قولنا وحيلا أن الله بضم بيدنا لكن مرقا سيئي أكتو من حيث الدليل وححوق gawad do guriga way daganani عددة ay cidada tirsareysoo laakiin wakhbiin u hayada hay majirtu wasaa sa ila yirxu gartad mooda hadii qolka wax xoorqa caadi laga tagi wayna inaan labadaba lahayn laakiin labada way leedahay iyo nafqa leedahay iyo warkaasii majiro أما laakin wax waa jibo ee ku leedahay Ilaa qiyaar ka foq fasan mar haday saddex uu dhamaadaan war qaasi majiro xagaas ay iska dhig laakin hadda uu reeraha ka waro oo gabadhay wadayay dadahay dalka waraannu ummada qaar ka mid ah waxay yiraahdaan oorkeeda saa lagu nafaqeeyayni waana madal qayba waxna rahimu Allahu ta'ala iyashaq ibn الإمام حويا مالك رحمه الله تعالى استنوحوا ليه المركز حويا فقع مربو ليه المركز لكننا مرغوا ليه ما يشعبوا ليه وأن الشعب عمر وشرحيل سيدا haddiid leeyda marka suxawayaan nafaqal uu waajibaysaa waxa kamida qolada qabta al-imam al-awza'i ayakeen la rahimahu allah ta'ala wa kamida imam shafi'i ayakeen mid raga qaba in ay gabadh u ur leedahay biilku waa jibayo baydaba uu qabo midno ama laba iyada hadayna u ur waxay ma u tahay dalab idhaan urka ku jira adiga iska daan ma hagaab bilkiisa lagu yeelan warku waa sida baabu ceddadaa lattii tii ceddadaa uu baab yahay tafqiid waayay saw saw u jarto u geedi odee geedi ba safaray dibba loo wada linko ujog qanaasay mismar qaxsuu haya xaguu tagaa ninku maala xiray meel allah feeel u maray la waag gabigii siiba gaba darno caas samay samayn haddaba laba gabdhood ba jira midii waa tan weeyday oo warkiisii geeri iyo malmid nooma hayso ba midaway ogtay inuu oo uu ibo waayay badee taasa uuyu dowaya labo si in ma inuu la beel oo gogoshu uu kala maqan yahay deelkede iyadoo guushiina kala maqayahay bilkiina oo kala maqayahay neesha ay iska taagan tahay oo halka markay ku xannimantahay in Soomaalbeenusari qowda muslimaat ka u fudeydii hadii lahayd maanta laga bilaabo وحدثني يحيا عن مالك عيح ابن سعيد الانسارية عن سعيد مصيب أن عمر وخطاب قالوا حولي أي ماء امرأة هاوين يكسر وفقد الوهيد الزوجة زوج كذا فلم تذر عن قرانين أين هو هكيم وكسروا يهي فإنها تمتظر ويسوقي أربعة سنين أفرصنه ثم تعتد ويعدد ترسم أربعة أشر وعشرة أفر بلاد يطلنها ثم تحل ويحللو بي إذا لم تكسوا قادم waa indaa ina muhoweyeen markay afas afarta asan damato afur bilod iyo toban sanin koor dhinsan baan dhahayna oo qol wax iska و maxkamada aan dhigana ninkaasi inuu dhintay oo duwa dambeybaad ka waran oo gabadhina la qaba haaskiisna waa la qaba hada isaga duwa dambeybaad ka waran waxaan واجه اللهم صلي عليه تبارك كونك اسوا السلام رخ ها والله سده اول ما قرق من اي قوانين اسوا في الصلاه هو قال كان امام مالك يا شافعي في القديم ويان قال الملك وحن الرحيم الله تعالى ويلت زوجت هذه قرصته بعد ان قضاء عدتها الادله التي جودت دبدت هذه قرصته او فدخلت بها زوجها زوج كان با لا غري قال لم يدخل بها امون القلمان فرا السبيله وضوا مصنا للزوجها الأول الزوج كذلك هي الي حقي اليها حقها زوجك زوج دي مره وحشاقو كلي هي ما صبر لي يا إيبان اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا من الله أولا ديسكسو على دهية وآية حكا لوقي اللهم الصلاة عليه الصلاة مرغة أو السلح مسألة ومسألة ومسألة نغذي نغذي في آخر حياتي بلعان حلقا laakiin sabaranna qan lama hayo taa xuje saas lama hayo oo oranaysa uu ka noqdo haddii sawxeedii hore hadduu yimaado marka saxan wayaan in marka halka laba loo kala qaadiyo haddii sawxeedkeedii hore yimaado walaa cidaa cidaanta December yadoo hore annin kala guursan isaga wax xaq لكن بعض baadu saafiyaa weeydaan ma aha guurka kuma xirne hadii qaadigu أفر hukoomo yiraahdo 47 markad dhamaadaan 418 habeen inta soo cidada uu hukoomo waddada cidada ay bilowdo 10 ka xiseyo oo buuday yiraahdo si taas ay u dirmo khasaw iyo sausa suleeymar kha hadii la akintay guurstay kadib uu soo gala ka waro waxaan leenahay waa run ma qarxmiin ilaahay hadii uu galmoode madkaas waxa weeyaan kan dambe kii aroo saqa ku bani kan dambe isagu weli u galmoleekada u yibaado kii aroo du yibaado khoraas kala bay qarxoodi rahay raa hasan basri iyo aadab ila qabaax iyo khilaas min camr ila قال ما عليك الحر رحيم الله تعالى وذلك كأسنى الأمر وأمرها عندنا أنك اكتيرت نظره من الناحي وإن أدرك له زوجها زوجك هذه قبل أن تتسوج إنتهي لقرص الكهر فهو أحقب بها يسعى وحن أبدا قال المالكو يري وأدركت الناس بطل وانصوحا له لي ينكرون أي وينكريا الذي قالوا يري بعض الناس كبركود على عمر عمر الخطابة يكون ينكريا أنه قال إلي يري يخير على الضوار قريم زوجها الأول زوجك هذه وريف إذا جاء أمركو sadaaqey ameerkiisa oo meel ka qaboon nikan qodobaysi qabala oran meel qalagu ciliyo oo fiwraatiya mislantisa qabad durqale wa ay hey allahu subhanahu wa ta'ala laakiin sababada oo lagu xoolbaday haad moosa sida raadaxa xul durqale وبلغ لري وحي سوغار ان نور وخطاب قال انه يري في المراه الجو ضوي قلقا وهو غائب عنها يصوى كما قل وصوى فضيه ثم يراجعها وصوى عشنيه فلا يبلغها الرجعة ويجعله عن صوى قارن وقد ولح وقد بلغها وصوى قارن طلاق وطلاق يسو إياها يضع وفري فتزوج قرصته إنه يصوى إن دخل بهذا اللقرقله زوجها الآخر زوج كلا نضم به أو لم يدخل بهذا اللقرقل فلا سبيلا لزوجها الأولي زوج كلا روح وضعه مصنعن الذي كصوى كان آها dalqa ka fiisofray ilaha xageeda wax wadaa kuma ne yaa ana masalada waxa weeyaan gabadhi marqanim soo furay inuu way ogtahay minkasi uu furay laakiin adduun iska soo cishada minkasi ilaa gabadha soo cishalayso shuruu ma aheyn ogtahay burqasadteedu xal iraqa ciyada malna yacowd qadafu la yacow toro cilmuhu qasradihiisaan la fiiruu cilmigiisa ogaalkiisama ma feeriyo hadawu malhay waa uu soo cishaday iyadoo ogey kadibna marqas waxaa wayan marku soo cishiray على waxaa dhacday inuu soo cishigo dambe iyada mun soo gaarid soo cishiga dambe iyada mun soo gaarid ninkaa wax loo oran laa marka qayb baad hayday marka saxawayaan saad laaqo qabow u qala maliyuuhu rahimahu allah ta'ala u xire wa hada kaasina xubum maashay kaluugu kal kaalbo yahay weeyaan oo samayto aan maqlay ila yahay xageega fiidhaad aan ku sugan fiil fiidhaad kan iyo kee wa marka ila soo cushudii soo ka mansaxaya mar qoraba haa waan saxiyaa soo cushigu soo waan saxiyaa waayo marxa u baahan arqideed oo u faarlayn mar hadduna arqideed تفسر له العلماء باذن الله. ولسي فقهاء يرون القيام سيده الشافعيي ابو عبيديه حنفيه سيده قماق. واي لكن سيده وخا قاما مرخا سعيد موسيبي عبد الرحمن القاسبي نافعي امام مالك ياسن قلا انه لو علم في اور ابو كل خلافه كنت بحجر ودك. باو ما جاء وحكموا بافيل اقراء قرئ الباب يا هي عده وطلاقي talaaqa ciddadiisa iyo wa ciddow talaaqul haaydi ayaa marka suxawayaan haaydada ilaa furo balka waran iyo dhigile halka murxiintana ka dhiguu xammuuluri gabadhaayada ninkeedo ka maqan yahay garo laatiin gabadh ninku ka maqan yahay wana iyo biilkeedana way qaadataa balka waran gabadha waxaa kadiibna warqad fasaxada ay maxkamaddu ka soo qaadato isagoo ciiddo tirsato ninka oo wanaagsana ay isagurso xiiil aad baanan waka hawlba suhawayn marka la raahdo ila qabadna mooy wala ishaamiso waan mihiirna kaliya warqaddu iyo adana waa sax horeygeysi haduu شيخ عصام تيمي رحمه الله تعالى وهو حلال ويدي شيخ عصام تيمي وايه لا ساو شاخ موخته بحر موخته سيده باد بو اسكه اا موخته ها ايي مو دقيق العيد با لا كلب موخته امامكي وينايده مرخور المالكي اكد بشاخه عيد نوقدي لمده مد هب مصر داي ككلبن مرقاسا و خوييري ليش شيخ عصام تيمي وخا بعدي ملخاس خا ويان و خو كيري ملخاس و خو يري لما جت سمعته ابي بن سيميه مرخى بن سيميه الله كل ميغيري رايت رجلا كل العلوم بين عينيه بيغيري نو على الرقيبه علومه او دن ay lumadiisayn bood dhaxdooda wasaaranta ay go'yire yaa xuduumaa yashaa iyo duu ma yasaa wiir wuxu doonay uu qaabaran yahay wuxu doonay uu iskeetay wiir marka la kulmay wuxu yiri inta ka maqlay wa inta la kulmay wax ka dhageysay markaasa wuxuu yiri wallahi ma adhnu anna an walaska socday wuxuu yiri marqa wuxuu قد marqa xawiya hada shubaha wada waxa wada raaystay امامنا ابو حاط في كتاب كسلو يقانه كتابه توب حفاظ فيلي كتاب في سمو شيوخ ليدا فيلي كتاب كيسا ليذا تاريخ الإسلام فيلي كتاب فيس الى دول الاسلام فيلي كتاب كيسا ليذا قول من يعتمد قوله في الجرح في من يعتمد قوله في الجرح والتعديل بل فيلي ترجمته شيخ وصميلي فيلي لكن وحا نمت البام كتاب سير علام المباراة اي لك اول او مجلد كوغ دمبيو كيالاي مجلد كوغ دمبيانا انت كده بيسموها لطابع عمله كسير سيركم ولا كولم ضعوه حامر كده بطاعه على اللي يقول يري مؤسسه لكن مرخص حويا اساس نقول سير فمرخه ادرام كان مرخص حويا واسيره واكير ما تقال اسمه اسمك والله لو اني حلفت ما بين ركلي والمقامي حباني يستعب وييري ركني اليماني يا مقامك دانك تو دحايسا لا حلفت وحن كو ضابن كرا بو ييري هه ا haddii ح ku hadaan halka istaagey wiil labadaba inta uu dhexayso waxan ku dharan karaa uu yiri in marka saxaw waxan ku dharan karaa uu yiri ibnu taymiya marka way adon markaa taariikh wa akhri oo miskina oo indho kulaamayhii oo markaa saxawaya sakrara oo xabar admoodalus waxa wayan la soo hiriyeeyay haad liday isgaa musaalal qowaxil joog ninka haasana qoon aan musa xilqadasiira ay ilsa musaalal magrubi ayu qabada annin ceeru kan maqayayna u bayimaado maxay sabayn kartaa baligu yiraahdo waxay sabayn buu yiri qabada noo u asaad deewdu mar walba waxaanu deynnaa hiliba haysan kuma qayay maxaa xalaa wuxuu hori biilkeeda biilkiisa hadii ay iska dayso oo biilkiisa iska dayso hafsa qotoobor khali kala gursta buu yiri laakiin اه نور مرخه حجر يقبلها شكي زاهده وحلغا اللهم اس dark ها لله كويس الانسان ما ينقص ينقص عاد وكلهم they stand up and get rid of those people and just hold them in the middle of the name and then they quickly lied for their own again because Journalis 2 Bo Craina, Gheri was saying they manipulated the Lehrer the coach ثالثة حيث federal law in the commune that could use that relationship and legacy the weakened идет Without any foreign foreign language you beled because the people hayuudribo waxa hadiyada qasiyada dambaysay waa fadaakaxsan haddaba ma leedahay meeqasiyada horreysayna oo kaala ma inta uu dhintay ka dib uu rasalao diray faqaar uu u geeyay tani ma ku markaa haddaba halka wajiga ku jirin lahayn laakiin baad joog waxa ay shubha waayay haddaba masuultay وحدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر طلقوا فد امراته اسلام تيسب وفرى وهي حائض ويرى حائضا على عهد رسول الله وقد رسوله صلى الله عليه وسلم فسال عمر وخطاب اي امرها صحا ويا ويدي رسول الله فساله عمر وخطاب فسأل فسأل فسأل فسأل فسأل فسأل فسأل حسويدي رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك قال قال الرسول عمر فليراجعها سو شدي ور عمر بو يلها ها نروح امر بوي يدي في <تصفيق> يراجعها سو ثم يوم سيكوها سخه حتى تظل الا ظاهره ثم تحيضه يحيضه ثم تظهر أي طاه روضه ثم إن شاءه ضدونه أمسكوا واحيسا بعضين تهكديم وإن شاءه ضدوننا طلقوا قبل أن يمصر توجي مع الكور فتلك تأسى العدة وعدده التي عدده سن أمر الله إله وأمره أن يطلقين لغفر الله عدده أن يصعد مركا وإله ويله فطلقوهن لعدتهن لا إلى ويله سبحانه وتعالى حديث مخاري مسلم باصو صاري في كتاب الطلاق مرغة حلقة خلافك وحكا جلقة ما تقال لها قبطة إيضا وحايدا وحرطة إلا فروا وحرام حقا نريك لكن لا تسمى دعية ما تسمى دعية هذه مسألة خرافية غيرها للعلم ومسألةها للعلم أي سوى خرافا ويا السلام تقال كنتانات الداخل عبدالله عمر تلقى براته في رسمها bu doonsha la xaasasii soo barsooma safiya bintadii uleysoo ila soo mooto salee tan waxa la ila oo dhacayaa cunno badayiraahinku oo noob badan waxay jiraa madhacyo marta aaymada asarta waxay qaban talaaqaas u dhacaya dabaqad مرقاه وحيد اهين و ضلاقه سو دحايا معل مع اسمي ذنبي ذنب لو كسو غاريا و دحايا يراهم وانا عامه اهل العلم سلا مرقاس بل ابن من منذري عبد ابن عبد البر يوم مرق خلافه سو نقليبه وحن جل اجماع سو وحي يراهم لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يداهم ضلاقه ما او عتري ما دحايا ما جرو الا لكن تركت بيد على الصميه ايايي ما دعيه مرقاس وايه اللهم صل على رسول الله هي وحده ما دعيه كاو سيخله سم جميع ما دعيه يري كلمه ابن القيم الجزيه ما دعيه يري برضو سرق وكاله بالدهه وحاكميده القلده تي ما الحكم باكميده اسرائيل اسمع... أبو... بن عري يق اللي ورنجد بقى كميده قولا ان اهل دلالك انا خوارسير غافد لا كميده خوارسير غافد يقmadhayiraan la shee yow hada kulum mu'tamar maahir ghafidiyya khawaridiyya warq ilaygu waxa wayan hadalkooda la soo baqadada xaga nindhigyiga ma dhacayiraan maxay حصو عشذو لفظي رجعيه بماعنى طلاق ما كنت عميله يقول وانا وهي لين يمر رواياتك ثم يمسكها حيث كايسو يا ثم يمسكها حيث كايسو حيث كايسلاص يو وحا وياه حصو عشذو اسكو فسيديناو حصو عشذو حايسادا غو ودا بيره قال الله اسم الله سحوه يساسي الهي مركزي في السنة من حيث الدليل من نعيب النودة بل هذا الصعوب ولو جمهورة سلاسة قمعنا ماذا كانت مسألنا مسألنا كلا يظن ما يشط الله قال الله أنت لو نعي أو حيث يكون خلافين هذنها إلسه عشد المستوى على الشضاء كدبنا طهرق الضمباء واللسلو مواجبا مسوى صنة مسألها سياء والسويديين جمورة واصلنا بينهم إما مالك يا أحمد قول في سمشورك أنا مواجب بينهم بل مسألنا نحن سعود حدها وقتها يدعي وحدثني عن مالك عن مشاب الزهرية عن عروة بن الزويل عن عاشته من المؤمنين عهد أنها امتقل ويقع حفصتها انها انتقل بنت عبدالعب... حفصه بنت عبد الرحمن حفصه بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق اي امر خرطك حيسي حين دخل في الدمي ديقي مرخى شيء في الحلقه الثالثه حادثه حيسي قالوا شهاب زوري وحضر فذكر ذلك الغا حلاشه اللي عمرو بن عبد الرحمن فقالوا وحيث يصدق قروا ابن زوري بن شهري وقد جادلها وكلدود في ذلك القناص ضد باكلدود فقال وحير ان الله تبارك وتعالى يقول في كتاب هليه ثلاثه قرؤم فقال حيث عائشه صدقت قرون باشرتين اتبنون ما غلنيسين تبنون اتبنون حفذه السفان تبقى قدر ما غلنيسين مل اقراء قرئ انما الاقراء قرئ يده الاظهار وياه وطبقه فكم مرئ الى القران كشيه مظهر بما سواهت فهو سوايده خرافه جذر ما سيضا وفي كلام العرب وحل الى القران هو ظهره وحا مشترك في وحا في القران القران يوا دغان والله وسلام مرحو على الخطاب علي بن ابي طالب الله بن عباس سعيد بن صيب سفيان الثوري اوزاعي عنبر اسحاق بن علي اسحاب الرايه وخيرا هي بقدر يا بكر صديق وعفان عب بن ابي موسى وعبد عداه بن صامد ابي الدرداء فرج صدى وخيرا انت انتي هي وخيرا takalaga wada ina qoro iyo sadexaydu noqonayaa wiiraa wa yihi Allahu sanu unuma qadrimid wiiraa may dhuri ba laga wadaa wuu qawl sayduna faabis ibn umar wa aisha wa salaamu ya sahar wal qasim ibn muhammad bakr as-siddiq wa salman ibn umar wa aban ibn aswa wa umar ورسيك الصباح أن أكتب الكسو واي وحدث لي عن ماري عن الشهاب الزورية قال بحرم السلامة أبا بكر ما مغلي بن عبد الرحمن يقول صغر ما أدرته أحدا قفنا قهلين ومن فقهائنا كمين فقه هذا يذي إلا وهو يسعون يقوله إلا هو الحلو يسعون يقوله لا يهموا يأنا هذا عن القاس يلوضوا حجر قول عايشة يعني حضرك عايشة من فقه هذي من رجلهم وحدث لي عن ماري عن نافي سيدنا أصلم عن صليم بن ي ها وجه له صاد احوص آه. احوص بن عبد ام بن اميه عبد الشمس بن عبد مناف الها انا بن بلاذري هذا بادل ما بلاذري الها اي كربي وحاي شهي مارق سحابه ان معاويه تا او شقين دلي بحري وايح الله والسلام عليه مرق ابن حد الاسقلاني ما كوشهي اليصابه في تمييز الصحابه كوشهي ni jalo ka koobaad jiskiisa labaad safxada labaad sabbu ku sheegay eh Allahu subhanahu wa ta'ala balkas u ahad markaa halaka uu ku haleeyay bishaabi xillada khadraan idaato islaandis marka gasho fi dami dhigi ma lahaydati saalithah hajis sadahat wa qad kanaa ha talqa kafra fa katuma muawiyata bi nabisufiyaan fa واي الى زيد بن صابت سوق ويساله عن ذلك قال هيسوي ويدينا يفكت امانه زيد باو سوق ريسانا ان نهايلاته خلت من خي غشى في دم ديي كميل حيده الثالثه حيد كصدحان سقدري امنه ضريبه كتهاي وضريه امنها اسنضريو كيهي ولا تريثو ما دخليسو ولا يريثو ما دخليو hadda mid yara ka qasbi mas'alada dadba way ka soo hadlayno baawo talaaqi marid an ka soo hadlaynaa jirtay oo uu dhexligaahay way dhexlaysaa Soomaa waxa uu ku kala dugay taa wuxuu furay talaaqul marid isaga waxaanu sanaya tan wuxuu وحدثني عمارك انه بلغ وحا مالك القاسم وحمد بن, بن إيه إيه الله من بكر الصديق وحكى سوغاري ايو صانم الله بن عمر ال... بكر بن عبد الرحمن الحارث ايو سليمان بن يسار ايو المشهاب الزغري رج بالمدينه ما افلتوا هذا افلتيه قاسم سالم ابي بكر بن عبد الرحمن سليمان بن يسار ومن هو الاخو عبد الرحمان الحارس المخزومي ويا قاسي سلام يسار الهلالي يا الشاب الزور اللي يسوق دوالو في تابعك هاي شنتود ما كانوا حيا يقول لك يرا اذا طلا اذا دخلت المطلقه اسلام طلع فر المركي قشف الدم ديجمي الحيده الثالثه هذا محل صعراه والمطلقات يتربصن بانفسهن ان ثلاثه قرون صمهق قرئوا حيد بكفسين حيد هنا مخيليه مرقه hal ka sadaxadna sadaxu xaq qasqoo sadaxayd baahayde ka sadaxad malkiga gasho ha ayaa marka xukunka ayu noqonay ayaa xukunku marka imanaya faqad baan liis u jagee wii ورام راف بينهما واحد دخل دخوله مياله ولا رجعت له وحصوص وسنن عليها دشيره وحدث لي عمالك النافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول كده اذا طلق الرجل امر خوفره امراته في الدم لي جاء من الحيضه من الحيضه الثالثه حدث دحات فقد منه برئ كنقطي وبرئ منها اثن برئ كنقطي اه واي. جزا الله علاك الله سبحانه وتعالى ها قالو مالي و هو كاسن الامر و امر عندنا نغاكتي ريم بينا هادان نهو خاور خيوه ها فاسست من بعدي ما و خييري الشيخ و خن كو كتاب كان يراها و هو الامر عندنا كاسواكي هتا يديي التاصوا واصادور ولاو عندنا الصفحه كتابه تو الاول عندنا الى اكو اهاول مالا واو مغلي وذا اخري عندنا ومغلمنا واه ولا الاخري يوم اخذوا كل وايبه سوي دايب وحدسري عقبالي على فضيله بركي دوله اسدايو وكل وايبه وحدسري عقبالي على فضيله العبي عبد الله استاوزه كامله سو غار عليهم مق عن فضلنا أبي عبد الله مولى المهري عن أن القاسم من محمد وصالنا عبد الله كان وحيقولانك وإله إذا طلقت المرأة مرخي قبطا لفره فدخل في الدم يقلقشه من الحيضة الثالثة حيث الصدحات فقد دانت بانت منه با ويكبه وحلت ويحلاله مسألة مردينك يا قسمي مرورات ما يكعلون ليا قبطا صدح قرئ وصدح ظهرئ وصدح حيثومه صضح حيد مركه حيد كصضحات مرت الغدغشو ويرايلسي عيد معناه ما سوو عشان خرب و لا حيد لكن لو قما معناه كصدخات الا اي دميساتو سوو عشان كراتا سان ديلمو خاص اي سوو عشان كراما وحويا انت لابد حيد هوراي كجتو كصدخات محاولي الضيء حيث لي لا وضهر لي قرعي قهد لي لا لي وحدث لي عن مالك أنه بلق وحسوا قرع عن سعيم وصيب ويا الله سعى من, من الشهاب الزهري وحكسوا قارما قال والسلماء من يصار صدح لولا كأمهم كانوا حياها يقول لك إلى عدة المختلعة إسلامتها يسخلوا قرعي ثلاثة قرعي وصدح قرعي خلع عشرة من يصوهم من خلعي قصومها. هيا مرخ حلق وحوله وصدح مرخ سحوية القرآن ويجريه و المطلقات يتربصنون في لكن يسأله وحيد درس عطا الشيخ وفير صلاة أصلا بخلو عن ما هي دار فصخ ما مسوى طلاق حده طلاق ليداه ها الهي و المطلقات وليده قبي كوى الأفضل وقمضى الأسبوع وضع درسل قرآن وصدح مرهوية حده وفصخ ليداهنا بأحل حيث يترسل إساء صح. صحيح سأدرك الملك الصدح مذهب أكد لك إلا الحسنين يكلموا إياه صدح فإن أكبر الله أكبر اللهم سعى قلنا وحينا حيضة تهاني ما يترسل قلنا وحينا قرآن بيلاه لا أقرأي صدح يقرأ من ذلك القديم بيلاه قلنا وحينا الصدح ما يترسل وكوريا قلنا وحينا وروحا يسمى ما يترسل حال حيض ما يترسل بيلاه واحد مثل عن ملك النوصمي عبد الشهابي يقول صدح عدة المطلقة الأغراء و و انتبه عدد هما كلا فغادان ما هي ساوليهي وصوت ماني طورق محمد بوليه يا حد ماني ها عن مالك علي حمص عيد الانصاري عن رجل اللي بالغود ميلان سار هي اسادتمي انو راتو اسلام تي سي يا سالاد هو يديس اسلام تي سي با ويديسها طلاق طلاق فقال الله وحكوري إذا حذتنا مرخا الحيادة فأذني لي سوء سي فلما حاض المرخة حيادة آذنت هو سوء سي فقال الله وحكوري إذا طهرت مرخة تاهروض فأذني لي سوء سي فلما طهرت مرخة تاهروض آذنت هو سي فطل الله تحرك فيه كما هقاذو يقول واي مركة ننك رععى سارة واي wa xuduuda qaar khamida ila ay ka wada dhir qabay bintii muawid la dhigi jiray ninkeedii weeyaan bay raheenan wala qaar khamida ma ay bay raheen isaga ma aha wa ninkale sidaas tobahan noqoteen adagu hukumka umbe uu usocnaa bidaat ash-shakhs yuwasu'amarahe wa al-'ibda tabi'um bi-lafzi la bi-khusus as-sawabi baabu qala maru xuduudina Allahu ta'ala wa hadha ka ba umal jawi xukuumada baa في fi ciddada marta gabadha ciddadeeda fi bayt saagurigeeda ku ciddada sirsa sida tulqat mar xilafro fi guriga dhaxdiisa lagu furahey way marka halka ugu daysu cunada waxa isku khilaafay fi mas'aladda nafaqada iyo sukna lil mu'taddati islaata ciddada sirsa nafaqadeeda gurigeeda marka horba khilaafay ku jira way lama bal ba qaran soo jira annna fiilaha dad waxa badani dadashayeen badani fiilashii guud baan u sheegay laakiin inta qafta maana sheegay waaya halka uu soo yidubleeyayna amrunu khutab radiyallahu anhu wa ardaah asxaabada kamineeyay rag kale waxay leeyihiin laba baasi عبد الله بن عباس اي امام احمدي نوحيراين لا نفقت الله ولا سكنه لمادا قلوبك iska soo wadiida oo khataabiyo iyo saxaaba kale waxa jiraheen labada way leedahay wiiraheen oo u bayan yar la taade ku jirto abdullah ibn wa xayladaha gurigi laakiin nafaqadi ma labayd ahayn faawe abuu xaniif wax ka geelnay inuu shaaciye maali labada isku sheeqaad dhinacaas qurxaacnay wayagu waa maxay xayladaha ay nafaqada guriga ma la soo maaha iya ha waya way xayladaha ay marxa guriga nafaqadana ma la soo samaa ma عبد الله بن عمر اي عمر وخطاف يا صحابه كلي يا ابو حنيفه وخيرها قران سحان لبد وهي ولا او بين لا قنبينها ها وكمرك سو سبع قول با سبع لو مرق سحا ويان قفسمر بدون ثمن كمل هاي طيب اللهم صل على سيدنا داوم اج mas'alana marka laga mas'alana marka haddii inta markaad ino galo tababka oo inta aad muxshaqaleeyay hayo haddii qoladiin la raaxaa labada midno malay gurigeyna waxba ku ciday tirsad iyo marka kuma u ciday tirsad Soomaa haddii labada wayna la yiraahanno de guriga uu soo rafaqlaa uu soo raacaysa haddii kale gurigey leedahay la yiraahana guriga markaas xawayaan ayaa markaas xawayaan ku وحدث لي يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصار عن سليمان عن قاسي من محمد وكر الصديق يوى سليمان بن يسار يوى سليمان بن يسار أنه سميعه أبو مغلي أنه يحيى ابن سعيد سميعه أبو مغلي لبضان يذكراني وشيغية أن يحيى ابن سعيد ابن العاس ضلق إله فضي إبنة عبد الرحمن الحكم عبد الرحمن الحكم وحوى الجباليسي البططة صدح لمه النبي عبد الرحمن الحكم وغر يرتخيه فادى صد عائشه ويدت وبلب ملي داهيت ان مروان مل وهو امر مروانه يومئذ بانكاس اميرون مدينتي مدينه اميد وها فقالت وحي كتري عائشه الله والله كبك ورد دل مراته غبده كوسو عيل بيت غريده فقال مروان وحول في حديث سليمان ان عبد الرحمن غلبني وقال ابن وقال مروان وحوري في حديث القاسم اوما بلغك ميونك سوقاري أو بلغك اوما بلغك ميونك سوقاري عائشي شأن فاطمة بنت قيس شأن فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس واتنشال السوبر للي سومح أرهم كيف منك سوقاري فقال العائشة توحيتلي لا يضرغ كيونك كي لمن أن لا تذكده إن هذا حديث فاطمة فاطمة حديث كذين هذا الشيء بحيث وضعه يعني لا حجه فيه لجواز انتقال المطلقه من منزلها بغير صلح جواز لما قال فوره غريغيده انه كاغورته حديثه دليل ما هي تا وخبا شيق بفتره ويس قال مرواه حيره قال مرواه حيره تهويه انه سينا لكن ده شي انا غلان فقال مرواه حيره ان كان بكي اشرب شهدوك وسوجهه بالقس فحسبك وحكو فحسبك وحكو في المرخة ما بين هذين يتقوم بحيوم الشرق شرقة محوك وضع؟ حق عايش الله لها ديالو حدي شرقه مستوى يهي محوك وضع معنها يعني حدي أرى يعني شرق ماءها حدي شرق يدن بي أرقته إذا قولوا إذا كتبت المرخة وعيدة الثلاثة حدي مرخة سحوة يدن بي أرقته oo soo taasi in ay aruntahaas shicneeytay hadaa uu aragto din fahsibuka wa kuuf laa taabaa wixii u dhacayba oo fa ma baina fahsibuka ma baina hadaynina sharr la walaan inta u dhaxayso shurku marka saxan wayaan ayaa kaaga filan labadeen markaas waa marwaan فصار يوم سرق اسمه فسبحان الله هذا الكلمه وقادني عائشه ورقدنيو مره كان بك الشرق شرح الدو كوسه معناه الشر ابو ارقتود دبسانيصو او ان ارنته نو عاصا فحسبك وحا ما بين هذيل لوادن وخي او أو اولي شرق سنه لمده مره سحويان وا لوادن مره عبد الرحمن الحكم ان مره سحويان gawdan warka ninka furay markaa ان inta u dhaxaysa markaa oo abdulaxmad uu xakamay in gawdan ka haysi iyana ninka furay labadooda shuruud ku dhaxay laadi xakamay in la garxmida ma ma bayna haadeen waxa laga wadaa hadiif saabiib dil qisay aaysh xuje ko noqonaya ay leedahay ay isaguna uu xujeysanayo iyo hadalkana aaysha hadiiifka ويح. حديث كل المرقعة في صوحة كعط إذا قلت أن أحاولي نفقية قلت طويلة اللحين أياه كعط مرقعة وهكذا مرواه من الحديث سنة ونسلم لك إمام وحدث لي عن مالك النافع أن إبنة سعيد ها. أما إبنة مرقعة تحاولي سعيد بن الزيت بن عمر سعيد بن الزيت بن عمر بن النفين العدوي أحد العشر كما شرب الجنة وهي قال وحيه قبديسانسي تحت عبد الله بن عمر و عثمان بن عفان طلقها البطته صدحي ودميسري فانتقل ذلك عليها عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال قال كوين كرودي لو يري حقيقه غوره كوما بنانيده كاغورت او ما غوريا كتغته كوما حتى دي مو ويا اللهم صل عليه وحدث لي عمرك النافي انا عبد الله بن علق الله سبحانه وسبناتي في مسجد حفصة قوله حفصه واهي زوج النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان طريق وكان هو غدغسه طريقي ودديسه المسجد مساكه وسيقاديه وفكروا حيسل يقسل يقعد عبد الله عمر عبدري القل اخرى ودده ومن ابي بار بيوته قريها غداش ودي حق دبا tiigubnaa harbooyada tuska la xad uu ki xagga dhow ka baday ayu maray waaya karaahiyada la ataawu naxiyo ay istaagay inuu ka iman dalbada ويا واحدث لي عمار اي حم سعيد الانصاريه ان سعيد نصيب يا صيره وحال ويدي امراته غبره يقلقه فد يزوجها سوزك وديه والحاله يدو رافي بيت في بيت الجده يكسوانتا بكره كرى من الكراي قصا فعلم من الكراء وكرا اللي لهيه مننتا بحنسه يدا سوصل لو باهني ما مننتا بحنسه يدا بحنياسه يا لهيه قال سعيد مصيب حول على زوجها سوس كده الوليه قال وخذي سيلم يكون عند زوجها سوس كده عطونا حيني. قال وحولي سوعليه هيدا الوليه قال وحولي سيلم يكون عند قطن يده هسنه قال وحولي سوعال اميري قاضي مدحنا الوليه <تصفيق> وهاي او بيت المال كي بن اسلامك ايا لقى بخر يا امرقه waa is maragu waxa weeyaan guriga cidna marka saas ba is taas ama balaasasaa qalaan barcood la waxay jiraa keen waxa weyn do ay ku leedahay la wax weeyaan hadii la ila guriga iyo nafaqaminta oo ku leedahay karo ma bixnaayo hadii la ila labadood ay ku leedahay أنتقى حيث يسرحوا أنه سيكون هناك يسرحوا أنه جاء ما جاء في نفقة المضلقة إسلامت الله فربيل في ذهي وحدثنا يحيان مالي وخصوها عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد مولى الأسود من الصفيان أسود من الصفيان عبد الله بن يزيد أعور ويأك من لكل ريجلي مولى الأسود بن يزيد عن أبي صمت عبد الرحمن عوف القرشي عن فاضيون بن تقيس من خالد القرشي أما أبا عمر بن حفصي بن مغيرب عبد الله بن عمر بن مخزوم القراشي المخزومي السحابي من قص وإيها من قد ضلقها وفراء البطة تصدح لمرنبي وهو قايد من سوى مقواك الحديث يابن شامل شامل شامل صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها وصد إلى وكيله وكيل كي سيبه وقصد إلى بشعير هادير إلا هادير صديمي وإن تاير رسع كسير دياله للباشرة فستخدت هو يعراطي فقال وحود والله ما قلنا اعراطو حيكتره ما... انت ماذا تنصو دليس انت عراطي فقال الوحولي والله ما قلنا اعطيه قل ما لك كمصونا علينا دوشن بشيء وحوال نقملي كده انت بحسان ما امكانك فجاءه ويكتره رسول الله ويكتره صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك الرغسة وشيكتره ويا ويفقى... فذكر له ذلك فقال لوحود ليس لك عليه ليس لككما صنع علي ليسنا فقط وحده رفقا وامره وامرت تعتده هل كان حق قلت و وحده رفقا ان كل اهي سماه قليل و كان وامره وامرت في بيت ام الشريك و الشريك متى صحا وياه قليل برقه فما قال وحور تلك تاسيده اتوا هو حويري يغشها حدث حدث صوت دولا يعني بو قشلها كبدنوا صحاوده برقه إلا أنه حوري مرقة في شرح سيح مسلم هذه قراشية عاملية بجده وقيل عن سارية ومرقه كهذه مرقة بقى أيضا غزية لها وبشرية غزية في سريح مسلم مرقه كهذه في شرح سيح مسلم i'taddi asxaabana marka aad soo jeeyay toogobada aad baa lagu soo jeeyay tabadame gabar waxa ay had macruuf badan oo aad mar khafiian taawdada mahaajirinta ee qodobada ay aad u qaan qabatay gabadh deeqsiye ahayd markaas wan baxaylahan baahad kuun hisaabtukun laga soo daayo maheen i'taddi taddi iidatiil saaf fi beeti abdullah ibn ummi maktum haddii la soo iska dhigay galin baaga taay mar khaas balaayay ma faaido ragul ween aanan ninkoo ahmaayn dara sabaacina waa dadisana fiyaabka dalqaaga waa dhigana cindawagtisi haa dalqaaga iska dhiganaaysa mad khaas waxa way agtiisa بالحرب الابوي وهي وابا جهم وابا بن هشام وابا جهبل بن هشام ابو الجهمي بن هشام باليراه الى مرخ خطواني صوت دوله فقال الرسول الله عليه وسلم ابو جهيم يعني ويلا تصير يساوي حلا هي لا ولكن بايسو دوني بل الى تاليد سوتي الى حيون هديتر ونصيحه بو تاي وخاله دابا قف كده هو ساي سو مقصار وطونا بيشوب امام الزلوب فاصع طلب روا حقيقه والله شيخه اللي سديت عارف اما ابو جهم مليا فرايض وعصاه وشيسكمده جيب عن, عن ضرب النساء دون فارق قرعه وفي روايه فالرغاب للسايد دون قراد وفي رواية وحكستني على مرخى صحيح ويام أم أبو فهو كثير الأصفار على الوضع وفي رواية الكثير ضرب للنساء ما يعرفن حلق العلماء قالت بيها كثير الأصفار ما روايه لكن العلماء قالت بيها وحينها فلا يضمع نساء عن عتقه يعني صفر نساء واني صفر صعلا مرخى منك هو جون سماية رواية الله subhanahu wa ta'ala duur la magnaasho baa ugu daran baa saawaday waxa way hadhabeen u dhaxo waa malhaas xawiye ka waa murka saxweeyay halka waxba ka dhalaq idaas ay ka guwan faylsanaanta saadibtii waxa inu deemaash aslooq ciir aad ku ma qanta himo yahiin laakiin urka saxan waya wuxuu maagnaaso iyo sifru soo dhalma hataa de mesh sloq ciid afar bilow wax ka badan magnaati bas waxa aad qorstay way ayay ugu dollar ku markaa saxan waya afar bilow wax ka badan ma adkayso qaraa ugu damaan waa جمال يمال كده تضاول عليه هذا الليل وصدر بجانبه الله خليله لله خليله لاعبه هذا مال كده جمال السوشيال وايه لما وخيرها امر خاص وياه امر خاص قدم منك سيف كريم وديساوي خيره له اسوق انت ما عرفت اقرا نكله هو قال كما قدمه خفي امر خاص وكله ايه ساسه موكته تكلمني سلكاب mas'alatu kalam mashtaala waxay tahay wax la qayaaba haddii aan la qayaabo in aad guursato markaas saxdaan mas'alada kale xistay oo hadal guursanaad ka baqaysay salaadta ee raxi bulbulisanka oo baqaysay mas'alatu xal saneyleeyo mas'alatu nahari ma tagid salaadta nahari مسألة subnahar iyo wuxii raahan imaam Malik baa waxa la waydiye min qabarbu Dhu'laaya maraha qaba taas isagu inuu marka warigi qaba ee inuu xur qalaan markaas Dhu'laay ka ku tooshawada oo ka ku tooshawada bis kadibna wuu furay markaas dambe subada faamis marxa wuxuu wuxuu marka ولاء الجميل ذلك ارقص لما قروح بدنا نغير حرام عليك من قروح بدنا نغير وحال في يقناوي بالعراق في مساله النهريه لو يقناوي مساله النهريه هو محل ومالك وحور مساله النهريه وحويا نبدا القرصانيه مرخص انه قورسو القرا اسلامتي وكبقيها وحو نوع ما ان السرقه تورته مرقص وحو سمينها يا مرقص غبر بو قورسانيه وحو يا مرقص gabadhiina laba ogaysiin yar heerkiisiin laba ogaysiin iyo gabadhan warigeedii asagii maasi wax soo sheeynaya gabadhiina waa loo guuraya wuxuu leeyahay habeenka baan ka imaado hadalkeenki ku imaado waa la shikiyo de heerki kala shikiye laakiin maalintu ma qaran ku imaana yaa qis migaaga maalinka xaq digaya wari dadkan fii xindiga meenasaa joog ciyalkaydi ba tan guursanayo tan ciyalkaydi ba hawshu dhamaadimoog tahay mas'ala nahariye aya ila wiiraayaa waaye dhawno iska khilaafiyayna nahariye waah asal basriyo ad-dabiib abdul qaraahiyo aymadaas qabayna saxaysu balan soo nahada qoro nahariye nahariye raasiyo or Wa salam, b'say mushay, ya tis'il. Laqila ba'd. Wa taqabbal Allahu minna wa minkum. Wa as'al Allahu lana wa lakum al-fadl wa al-tayyib. Wa yanawish. بطخير من الصحيحة اصير بها من موقعي صرت اي حفتيه جلال حب المحاصر الحفتيه تتاضرها بشيكيه ترعب مالي كونش تيرا ترعب اوقت ببك حاورك وايه ايه ايه بشيكي بقى اما ابو جامل فلا يضع عصاه اشيسة كمده دي على تقيه قرتيسة واما معاوية طبيعة فصعلك هو فقير لاما الله محمال ومصغلان حديثك عن ملكة رفضة حبيد الاشراب قبضة منه لك إنه محمال لقوقي حبيد الاشراب حديث عن كله سحديث عن الصحاين ترمينا في جامعة وكصو صحري اياه ملكة سحديثا وكله اذا روه بي اياه بني الشرار وآه الحصب البانو شرفت ومانخ سانسو كلمه حديث لو قصدي الشمال وحيدا لكن حديث وحيدا مرقص و مرقص حويان و خوي ديه غمدن نقولو فقير يحي ورغو دي دي كراميده علماء لا شيوه من مذهب الرجوخ ضعيف و وايه اه بالجهس و ماشي كدي فلا يدع عن ساناتق بجسد اين السؤال وحور ف ام تخي غور سمركه وصابه بلزيل غورسو صانين بدوبهمغت قال واحد تفكرت ونعي وصانين بدوبهموت ابي بعدا مره اسوان نعيتري ثم قال وحوري اسك ضافوا انا كو اوغ واخ ما بشا كدنيسات موديس ما انها كغران الله له ويل في ذلك الاخره وقت خبط به ومن <تكلم> الله محلا نعمه لكم يا الهي نعمه ايكل ضيرك الكل طوال اسبوع قصدي واهي واهي من بعد موسى الجورد بغورصديو اريد مره اريد تسوي سكيل ديفو انا ضلي مره مره خير منشكت بلاي في مركة السيئي دقم من قبول صحراء قيوو يا اروحا دقونتها عونتها نبوذي سأكلف يعني <تصفيق> شاو معا كلف كان لقوي ما عونتها نبوذي سأكلف كبان ينفره لا بلا يرا بل كبان انت اللي ينفره فيه لا ينفره واي حديث ينص المصرصان في السيحي وينو كسو عاينا بالهدا حانا في يد مركة هو تواحا نصرك كأ... لا بلا نقف kuf marka isku yee kufka wax la fiiray waa diitay dhaqaqka sida raajxa laakiin xarfiyadu ka badyaay intaas wax yar aan marka waxan weeyaa walix nasabka dilsa shaqada xornimada iyo doonimada ceyb ولذلك الامام الدسوقي وحفيده كميل بن بيت بك قعدوا وحوروا نظموا وديروا صلعه حرغيه فقد العيوب في اليسار تردد وكاول اسكلاسي يابو تردد وكاول اسكلاسي معناه لي او شافعي toobilaha iyo ninka dharqa toli iyo gabadha markaa waxa weeyaan ku furwa waxnaasi idaan moojado waxa dafiri camaligana usbucu sheeb zuri magli qul salal martuta gabadha markaa ba intay sadaxu dabaale la taqradu min beerta quliga ka baxays xataa ta xilil la xalalo doon waxa islahana lahanaa faqata waana faqata as-sunan illa an illaantu murahamana wa sayinfu alayha wal quduna hatta tulaa hamlaa urkedi laa tadjalis qalaamari guxuuhu hadalka salaamada wa amarka indalaanaga agtayada hadii aan nahay marka saxayay Raaymadiina hadaan nahay waa sida aan qabna weeyaan Allahu subhanahu wa ta'ala قال u Raaymadiina hadaan nahay waa sida aan qabna yuunali rahimu Allahu ta'ala qalaamari guxuuhu haa baabu ma قال ابن مالك وخر لهم رمضان في طلاق العبد اضف في الطلاق سلامه ذو ظفره اذا طلق امرؤه فضي وهي في حاليه اما ثم عودت قبل حريته بعد ان ترك في عدتها عدته عدته لا يغير ما دور له عدته عدل ودت عدتها عدته عدته بدور له عد قها حريته كانت له صلاته عليها عليها تشهد الرجعه رجعه صلاتيسها ان لم تكن له عليها رجعه ما يرصنان لا تنتقل عدتها عجل ما غورغوريسو يعني فير كان قسبي اذنك اذنتي ما اذنتي اذنك وعفري اذنتي قبي كدي ما الخفري كدي با الخري السعه وفراي با الخري مره waxaa weeyo хринта بامبه خبا بدله عدتها لوحبه لكن keen kowran hadii isaga oo qaba la xoreeyo kadibna khiyar beelada ay soo ma khiyar ka markay isaga doorato sida isku qabaan ka war hadii kadibna furo waa iddatul xurra wa ذلك bal kha laa xara laa walaba waxa uu wixii isla cala ka ka markaa saxawayan wa mid kal kale waxa ka ثم احرينيو بعض ثم يعتقوا حروبه يقدي بعد بعضا يقع عليه الحد الحد حد في الكتب انت عليه دوشيسا فان حد حكيسه حد عبد, عبد اضر حسيوي قال بارغو خوري ولد خور الأمة خرت يطلق الامه الضفري الثلاثه صدح بالقضات كفوريا وتعتد عده رسائل صباحه يلا واحد حار من حرتها ضا ضافره وخاي كو صدح وانا و قبايه لا وخاي بي عيده نو قريسا ولا عبد اودون كا لاقلا هلكو كلييو مول يطلق الامه الضان ثم رخا سحو يا فوديا ثلاثه صدح واحوجا فوديا وتعتد لعدته الرصد بحيضه لا وحيض ها ولا عبد اودون قيو يطلقو فضا يا الحرقه ودا حطت هل كان يرقود وهو خلد والحر هو او يطلق الامه اظن فرية ثلاثه صدح او تعتد اي عده الثلاثه هي دحيده لنا وحده هيا والعبد الظاهر يطلق الحرقه قبل حرتها فليا تدليقته لو و تعتد ثلاثة قرار سلح قرارة قال مالوحني في القجل لنك تكون تحت وحصي سيهان سلامة أضن ثم يبطعها ومرخي سوي بسنة يهدنة فيعتقها وحرينيه إنها تعتد وعدات السلسة عدة الأمة أضنة عدلينة حياتة هي الله وحيد ما لم يصبها يطول الجماعين فهي نصاب جميع بعد الجماعة بعد ملك كذبية هيرا قول عثق أحرين تذكر لم يكن نصلا علي هذا شيئا إلا الاستبراء بحيضة حل حيض لقوه باب جامع عدة طلاقي طلاقي عدة جيسة مرقب باب كي يكون منه يعني أكاد ليا الأحاديث المختلفة المتفرقة في عدة طلاقي وحدثني يحيى عن مالك عي حمد سعيد الأنسار عي سيد بن عبد الله وعيزي ها ابن الملبى راشه قود يئو يحيى بن سعيد الانصاري يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي البدلي خلافهما اللبدود وحي كورد ليا خلافهما سو عن سعيد بن صيب كان انه, أنه قال لي قال عمر وخطاب حيري اي ما امراه قمركسه او طلق نفر فحظ حيضه حيضه خلحت او امس حيضة حيضة حيضة حيضتها حيض ثم غفعتها حيضتها hayd iyo khor iyo labar khaafin aanato oo kor u qaafay sumar faacaha ay korayso macna kor noqdo haydba soo xayidkeed faana tan taldaro iyo 29 stagal bilod bay soo isa sumar faacaha ay korayso واي بحاله سويد بالخطاس كده ولا اي عباره انت سوطلق الافري او فحاضض حيضه بحيضه ها الحيض او حيضه الا بحيض او كيسه حد دبيها ولا ثم غف غفاتها حيضه وحيض كدهي لا كرييله وكغو فان تتمتد ويسوي 9 9 ساعات بلوت عجيب فان بان بها حمل او حدو كسو عداه فذلك احصر هو لو تصلح وإنتدل ما يجي له كنا يضان حمله وننقل والا اعتذر وعتت الرساله بعده 9 تاشوري صدح حراب بالودكد 13 صدح بالود بعده 9 تاشوري سوالك بالود 13 صدح في بحلاله وحلاله يسا هذا بحج بس انا محويه الجواته الفري والمطلقات يسربصل بانفسنا ثلاثه قرؤف صدح قرؤمك خيت بك سوق صندح ذي حيث يظهر أدو بيسكن الله وعلى الله يتنسى أولاً مرقاً سحياً حيثك وقعي وقعي محاصرة قال مرقا سيناً غالباً وحناً قامنا بأنه قمت بأمره أورو يذهب في حيث وصومه وإن سيناً أورو يذهب محاصرة غالباً هدين ناذر الأركان والناذر ولا حكم للناذر مرقاً هدين مرقاً وحاصرة قال مادام ليجي قعي كما أنه يقول ريالتي ويقول ريالتي qur'aana laadax ayaaa suuradda qal'a oo waxaad aad aadidkii gabadhii markaas xawayaan waxa la qiyaasaa inuu markaas xawaya uu qayday kadibna markaas xawayaan urkadii maxaa sida qaarinka waxay xalays ku sida gabadhu sagaal bilood samah sagaalkii baa la suugi oo shekh marka madama isla taahay waxa weyn ila salaalkii bulad ay gaareen yaa marka saxaway hal isugo salaalkii markay dhamaadaan ay dhalay islaantii waxay noocadaatay in marka saxaway gabadho oor ay lahaynay falaahay kale u geysatay maxaa sameeynaa marka haddii ciiddo billow sadex qoreeytir soo اي حنص عيد لنص علي عسيل مصيبه كان ويقول كده طلاق الرجل والعده للنساء طلاق الرجل رجع سلوق عدته ودتها دم القعده وزلتها ها دم عده للنساء ما ترجع مجد لو حاسد وايه اس روح فرس سنه يدنا وحاسد وايه يقول لك افرنيك دم قاي سنهان يار سربهه اجل وايه هم بس هنا قال بينهم كواه مغلوطه يا جلو مرقاس معكوس ni go no yidu waxa aad idin u gabadhi ku soo cishatay halka murqa Soomaalida waxa shebe murxatiina allah faran moogey inda laakiin ku sarbeebada hada jirimo go'ta waka he dara gu sahlo baahay soo cishiga iga dalan bee miqila soo cishin waxa aad bi wa fatilka akbaru taas waxa ka siinay tanba min baa u hadhay dhinay fa in kunta tadri fatilka musibatu wa in lam takunta tadri fatilka a'damu hadii aad agerin taas waa musibo hadaan garanayn sana kala siwayn ba waxa ay iga baran markaa shan jeer isla soo ucasho muddi laakiin nin shan jeer soo ucasho dad jira إلهه نسأل و... الله سلام الله وصدق حبيبي طمن ها هي وحد بسني عن مالك اي حين مصعد الانساريه عن عفوا وحدثني عن مالك عن شاوري زغري عن سني مصي وانه قال قال عده المستحاضه سنتويان هي مرخص سنتويان مرخص اه هذا بس انا min ka marbaa الله jilteen kale yaa raah ha fiisa ween ba jilteen kale yaa raah na qasbo leeyda marka gabadha furaydaho ninka saxma furmo oo taa la qasbaysan ma furmo furmo marqa wala qasbo ninkaas faagraa wax ma dhaciyo marka waxaa weeyaan kaasa aanu ka أفر de waa fultaan caadi ah oo muuqta marka qadiyada warka muqtaasiga gabadha furu waa muqtaasiga waa fultaan caadi ah laakiin waxa way ga يا الله ما يلي ان يدي التصمع ماذا يدي ان يبيعيه الحال خلديك الله ما لها سهلت الميدا وديك أخرج اسكتس الخبعة ترسمع وديك سهلت سي وين ايه جانج ايه جانج يلي بقى حفلها طبعا وحمد الله والكرام معلومه كشيكيني منا اساندي سيواي كان فسخيه وحعمل خير بكليه هي فسخاتكم مدتي وحا وياهم لدو مده وبنان داغي سو نقتون ها اركو كدب مرقه يسك بداي توكلنا هيس غورسو هي انه فلوبيده 怎麼多跑了啊?嘿。想知道是不是多跑。我還不懷疑它呀,神哥。<音><音> يكره حرخنا وي ولمرين هذه دغيسين نقول <تسفق> كنا واخا كدليل قال مالقو خيره والامر امره عند الناكته في المطلقه ساندل فرالتي تاسوت ترفعها حيضتها حيث في المرخص حويا يكون نقنيو حين يضلق الزوج والزوج كان مرخص فضيو ان سنتدر ويسود سات 19 السغال بل دفلمت حيدين حيدين فيهن السغال قاعدين كحيدين اعتدت 23 تصدق بنوبت الرسن فين حاضه ضي حيد قبل ان تستكمل <تسفق> انتهى ضميسن كور انتهى ضميسن كور الاشهر 3 صدح بيروت استقبلت الحيضه حيقه قابلهسا فاذا مرغض بها 19 صلاه ومرخص عمران قبل أن تسحب انتن انت حيض الكور ابتدت و ابتدت تصري 23 صدح بيروت فيمحظ حيضه ثانيه مرخص حويه مرخص لباد قبل ان تصك من الاشهر 3 الاشهر 3 صدح بيروت انتهى ضميسن كور استقبلت الحيضه حيقه قابلهسا وباللايسه فيمرغض بها, بها, بها قبل ان تسحب اعتدوا لعدات لصن ثلاثة اشهر مصدح بلوت فان حاضر دي حاضر الثالثة مرغ سدحات كان قد استكملت عدة الحياة دي. كان وحيانا يساء قد استكملت عدة الحياة دي. حياة مرة عدة يساء فإن لم تحضر دين حياة يساء يستقبل الثلاثة تاريخ وصف لحضر دين حياة يساء دي ثم حلّت الوية حلاله يساء ولزوجة الزوجة كذلك في ذلك أرغب حوصنا دي. عليها دوشيدة القدعة عطوزة الجعية قبل أن تحلّ انت حلاله من كهر إلا أن يكون له يهم وياني قد بطّك يقوم يقوم يقوم قال ملاقع طلاق يساء ق انذر ان لا تدرين ميدين ان الرجل ان كذا طلق مرخو فراته ويسنديس ولا هو يسغن عليها دوشيده وسماده الرجل رجعه رجعيه رجعه وصنا وصوع الشكل اليوم فاعتد بعض عدتها عداده بركيد ثم طلق جاء وصوع ثم فارقه فرقمنا يمصر ان تنجي عن كور انها لا تبني قبل بنينها على ما مضى وحيثي ومن عدتها عد وأن ناقص في وسوء اسم نسيس من يوم يطلقها مالك كفر ايلا سو مستقبل بو عدته عدو مستقبلها ما مستقبلها حضر بالله بالله بي وقظلم سوجه سوت كده ودلمي نفسه ونفس تيسا ودلمي واخطا ونا غفاي ان كانت ديه ارتجاعكي سو عشدي ولا حاجه تله بها وحضنا لنا وصلنا يعني سو عشدي كده حدنا و فدايسون جماعين فوا تاسي مره خا سخوايان خالتي كسي بناي ميسه عدكله اي حد oo waxa weeye mas'alad waxay dal socotaa khilaaf fi aha soo isugu majmaacu ku suurta galaya misal azm ala al jamaa misal waxa weeye in soo liisanu soo cishado markaa waxa آه. قال الماليت لما الحر والأمر عندنا سوى سوى لكن لكن هو عندنا انه الأمر هو عطي الله أروايئان وكانت تغلبد أنه العائل at all the world إنه سائلنه على المرخبه مرخب اللهم إليّه هذي �시 suggests thewwww منذ مصابها، ولكن لك الآن بСינה بسيير منهم أتفكه لكنني أستطيع اعتقدم واحدة تمof a little cow وقلت بالكرية هو يواصل قجام قال مالك وحويري والأمر قال عندنا أنك أكثر يدا أن المرأة تقوى إلى أصل المرقة إسلامته وزوجها الزوج كافر قالوا إياهي ثم أصل وزوجها الزوج كذب إسلامي فهو يحقب بهاي صلى الله عليه وسلم ما دام فيه عدتها عدتها ينتقص وانتحي فإن انقضر عدتها عدتها يدو حتى يقوضه فلا سبيل الله أحمد الله مسلم عليها ويا وين تزوجها دو بعد بعدين قضاي عدتها انت ينتقد قديم لم يعدد ذلك ارانكم ترويو طلاق طلاق وانما فسخ منه وفسخنا يا الاسلام ياسلامك امباكه فسخيه بغير طلاق الطلاق لا انسيه والله وعلى الله الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلينا ان شاء الله تصوروا